بسمِ الله يِحمَالِحم وَْمُتلَاتِ عضث فَ العاتِفاتِ عفس وََّ شاتِ نَشْرا فَفَالِقاتِ صَّ فمُطناتِ بِكرا عُضًا أَ نُذْر إِ ما فإذا النجوم ضمتت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نتفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإن يومئذ للمكذبين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 فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنحم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيان وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَصِينَاتٍ مَّآبًا لِّقُرًى اتَّخَذَتْ دَارَهَا أَمَانًا وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قَوْلِكُمْ إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ قَالِقُو إِلَى وَيْلٍ ذِي ثَلاثٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَصْلِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ حَمْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وَإلُ يَومَ إِمُكَّجين إِ المُسَّكينَ فيِي غلَ ل وَعيُون وَثَوكِنَ منِا يَسَّهُ كلُلُ وَشْرَبُ هَر أَنْ, أن بِمَاكُمثُمْ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُحْتِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَسَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيَوْمَ يُنادى إِلَى الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة